ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت وَإِن الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 يا أيها الذين آمنوا كونوا طوائين بالقصش شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إ غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما